وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۚ يُذْهِبُ الرَّبَّ غَضَبَهُ ۚ وَيَهَبُ قَالَ <تصفيق> رَمُلَذِي عَلِمَ مَنْ فِي الْفَلَنِ أَمَنْ مَا لَمْ يَعْلَمْ صدق القول